إذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقفل الذي باركنا that I need All right. <laughs> Oh mm -hmm. كم من ما فتشوا جاء Come on. Gonna... I'm awesome. sa and این نهازه که All right. <laughs> Oh, girl. uh -huh. Please. <laughs> Oh وَكُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ I'm no. a okay.